سبح اسم ربك الأعلى الذي خَلَقَ فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنِهُ يَعلَمُ الجَهْرَ وَمَا يَخْفى وَنُ يَِّركَ لصْرَافَ لكِر إنِ فَعَتِ الذِكْرى سََذذكَّ مَ يَخشى وَيتَجبُهَا الأشْقََّ لَصْلًَا رَكُبر ثُمَّ لا يَموتُ فيِيهَا وَلَا يَحيا